بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الثالث عشر من التذكرة فإذا قائل يقول في قبر قريب من القبر المحفور اللهم إني أعوذ بك من الجار السوء قال فركعت ثم سجدت وسلمت ثم خرجت حتى لقيت أصحاب الجنازة فسلمت وقلت لا تقربون اهتنحوا عنا عافاكم الله قالوا ما نستطيع ذلك وقد حفرنا قبرنا هذا ولا نستطيع أن نذهب إلى غيره فقلت من أولى بالجنازة؟ فقالوا هذا ابنه فقلت له هل لك أن تتنحى عنا وتناولني ثوبك هذا الذي عليك؟ فألبسه وأعطيك بردي هذا فإني قد أخذته باليمن بسبعين دينارا، وهو هنا خير من سبعين فإن كان على أبيك الدين وقضيته عنه وان لم يكن انتفع بذلك الورثة وتكف عنا ما نكره قال فأنكر القوم قولي أن يكون على رجل برد يلتف به ثمنه سبعون دينارا فاحتجت إلى أن أخبرهم من أنا فقلت تعرفون طاووس اليماني قالوا نعم قلت فأنا طاووس اليماني وما قلت في البرد إلا حقا فناولني الرجل رداءه واخذ ردائي وانصرف عنا وأقبلت حتى وقفت على صاحب القبر فقلت ما كان لك ليجاورك جار تكرهه وأنا أستطيع رده ثم عدت إلى صلاتي باب ما جاء أن الموتى يتزاورون في قبورهم واستحسان والاستحسان الكفن لذلك الترمذي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه خرج الحافظ أبو نصر عبد الله بن سعيد ابن حاتم الوالي سجستاني في كتاب الابانه له حدثنا هبة الله بن ابراهيم ابن عمر قال حدثنا علي بن الحسين بن بندار قال حدثنا محمد بن الصفار قال حدثنا معاوية قال حدثنا زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتباهون ويتزاورون في قبورهم وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخواه فليحسن كفنها باب ما جاء في كلام القبر كل يوم وكلامه للعبدين إذا وضع فيه الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال دخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مصلاه فراى ناسا يكشرون فقال أما أنكم لو اكثرتم من ذكر هذه من لذات لشغلكم عما أرى يعني موت فأكثروا ذكر هذه من لذات الموت فأكثروا ذكر هذه من لذات الموت فإنه لم يأتي على القبر يوم إلا تكلم فيه فيقول قبل المتابعة في الحاشية واحد واثنان سبق تخريجهما إذا واحد واثنان سبق تخريجهما متابع فيقول أنا بيت الغربة وأنا بيت الوحدة وأنا بيت التراب وأنا بيت الدود فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر مرحبا واهلا قال له القبر مرحبا وأهلا أما إن كنت لا أحب من يمشي على ظهري إن كنت لا أحب من يمشي على ظهري إلي فإذا وليتك اليوم وصرت إليه فسترى صنيع بك. فيتسع له مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر لا مرحبا ولا أهلا أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي فإذا وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيع بك قال فيلتئم عليه حتى يلتقي وتختلف أطلاعه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه فأدخل بعضها في جوف بعض قال ويقيد الله له تسعين تنين أو تسعة وتسعين لو أن واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبتت شيئا ما بقيت الدنيا فتنهشه حتى يفضى به إلى الحساب والعياذ بالله عز وجل قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنما القذر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. وخرج ناد بن السري قال حدثنا حسن الجعفي عن مالك بن مغول عن عبد الله بن عبيد العيد عن عبد الله بن عبيد بن عمير. قال يجعل الله للقبر لسانا ينطق به فيقول ابن آدم كيف نسيتني أما علمت أني بيت الدود وبيت الوحدة وبيت الوحشة قال وحدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال إن القبر لا يبكي ويقول في بكائه أنا بيت الوحشة أنا بيت الوحدة أنا بيت الدود وذكر أبو عمر ابن عبد البر روا يحيى بن جابر الطائي عن ابن عائذ الأسدي عن غضيف بن الحارث قال أتيت بيت المقدس انا وعبد الله بن عبيد بن عمير أنا وعبد الله ابن عبيد بن عمير قال فجلسنا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فسمعته يقول إن القبر يكلم العبد إذا وضع فيه فيقول يا ابن آدم ما غرك به ألم تعلم أني بيت الوحدة ألم تعلم أني بيت الظلمه ألم تعلم أني بيت الحق يا ابن آدم ما غرك به لقد كنت تمشي حولي في دادا قال ابن عائذ قلت لي ما الفداد يا أبا إسماعيل قال كبعض مشيتك يا ابن أخي قال غضيف فقال صاحبي وكان أكبر مني لعبد الله بن عمرو فإن كان مؤمنا فماذا له قال يوسع له قبره ويجعل منزله أخضر ويعرج بروحه إلى السماء ذكره في كتاب التمهيد وذكر أبو محمد عبد الحق في كتاب العاقبة, في كتاب العاقبة له عن أبو الحجاج الثمالي قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول القبر للميت إذا وضع فيه ويحك يا ابن آدم ما غروك به ألم تعلم أني بيت الفتنة وبيت الظلمة وبيت الدود ما غروك إذ كنت تمر بي فدادا قال فإن كان صالحا قبل المتابعة في الحاشية واحد ضعيف أخرجه الترمذي وقال الهيثمي في المجمع فيه الوصافي والعوفي وكلاهما من الضعفاء اثنان خبرا صحيح ابن أبي شيبة أبو نعيم ثلاثة خبر صحيح ابن عبد البر ابن أبي شيبة وتابع قال فإن كان صالحا أجاب عنه مجيب القبر، فيقول رأيت إن كان مما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قال فيقول القبر، فإني أعود عليه خضر ويعود جسده نورا وتصعد روحه إلى رب العالمين. ذكر هذا الحديث أبو أحمد الحاكم في كتاب الكنا، وذكره أيضاً قاسم بن أصباغ. قال قيل لأبي الحجاج ملفداد قال الذي يقدم رجلة ويؤخر أخرى يعني الذي يمشي مشية متبخترة وذكر ابن المبارك قال أخبرنا داود بن ناقد قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يقول بلغني أن الميت يقعد في حفرته وهو يسمع وهو يسمع وخطب شيعيه ولا يكلمه شيء اول من حفرته ولا يكلمه شيء من حفرته من حفرته فتقول ويحك يا ابن ادم اليس قد حذرتني وحذرت ضيقي وظلماتي ونتني وهولي هذا ما أعدت لك، فماذا أعدت لي؟ الوخط والوخد سرعة السير في المشي. وقال أبو سفيان الثوري: وعند قال سفيان الثوري: من أكثر من ذكر القدر وجده روضة من رياض الجنة، ومن غفل عن ذكره وجده حفرة من حفر النار. وقال أحمد بن حرب تتعجب الأرض ممن يمهد مضجعه ويسوي فراشه للنوم وتقول يا ابن آدم ألا تذكر طول رقادك في جوفي وما بيني وبينك شيء وقيل لبعض الزهاد ما أبلغ, ما أبلغ العظات قال النظر إلى محلة الأموات ولقد أحسن أبو العتاهية حيث يقول وعظتك أجداث صمت وأعظتك أجداث صمت ونعتك أزمنة خفت وتكلمت عن أوجه تبلى وعن صور سبت وأردتك نفسك في القبور وأنت حي لم تمت وروي عن الحسن البصري أنه قال كنت خلف جنازة فتبعتها حتى وصلوا بها إلى حفرتها فنادت امرأة فقالت يا أهل القبور لو عرفتم من نقل إليكم لأعززتموه قال الحسن فسمعت صوتا من الحفرة وهو يقول قد والله نقل إلينا بأوزار كالجبال وقد أذن لي أن آكله حتى يعود رميما وقد أذن لي أن آكله حتى يعود رميما قال فانطربت الجنازة فوق النعش وخرغ الحسن معرشيا عليه في الحاشية واحد ضعيف أبو نعيم قال الهيثمي والطبراني فيه بكر بن أبي مريم فيه ضعف اثنان خبر صحيح ابن المبارك وقد سبق تخريده باب ما جاء في ضغط القبر على صاحبه وإن كان صالحا النسائي عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال هذا الذي تحرك له, له عرش الرحمن وفتحت له أبواب السماء وشهده سبعون ألفا من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه قال أبو عبد الرحمن النسائي يعني سعد بن معاذ ومن حديث شعبة بن الحجاج بإسناده إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن للقبر ضغطة لو, لو نجا منها, منها سعد بن معاذ وذكر همناد بن السري حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن ابن أبي مليكة قال ما أجير من ضغطة القبر أحد ولا سعد بن معاذ الذي من ديل من مناديله خير من الدنيا وما فيها قال وحدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال ولقد بلغني أنه شهد جنازة سعد بن معاذ سبعون ألف ملك لم ينزلوا إلى الأرض خطه ولقد بلغني أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لقد ضم, صاحبكم لا أعيد لقد ضم صاحبكم في القبر ضمه وخرج علي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية عن نافع قال أتينا صفية بنت أبي عبيب امرأة عبد الله بن عمر وهي فزعة فقلنا ما شأنك قالت جئت من عند بعض نساء النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فحدثتني أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن, إن كنت لأرى أن احد لو أعفي من عذاب القبر لأعفي منه سعد بن معاذ لقد ضم فيه ضمه وخرج أيضا عن زاذان أن أبا عيد وخرج أيضا عن زاذان أن أبا عمر قال لما دفن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ابنته زينب جلس عند القبر فتربد وجهه ثم سري عنه فقال له أصحابه رأينا وجهك يا رسول الله تربد آنفا ثم سري عنك فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذكرت ابنتي وضعفها وعذاب القبر فدعوت الله ففرج عنها ويم الله لقد, لقد ضمت ضمه سمعها ما بين الخافقين في الحاشية واحد صحيح النسائي الحاكم وصححه ووافقه الذهبي إثناء الصحيح أحمد البيهقي الطحاوي ثلاثة ضعيف قال الهيثمي في المجمع ورواه الطبراني في الأوسط يوى ومرسل وفي إسناده من أعرفه هذا المطبوع في الحاشية أيضا أربعة ضعيف ابن الجوزي متابع وخرج أيضا بسند بسنده عن إبراهيم الغنوي عن رجل قال كنت عند عائشة فمرت جنازة صبي صغير فذكت فقلت لها ما يبكيك يا ام المؤمنين فقالت هذا الصبي بكيت له شفقة عليه من ضمة القدر قلت وهذا الخبر, وهذا الخبر وإن كان موقوفا على عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها فمثله لا يقال من جهة الرأي وقد روى عمر بن شبة في كتاب المدينة على ساكنها على ساكنها السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في ذكر وفاة فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال بينما هو صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في أصحابه أتاه آت فقال إن أم علي وجعفر إن أم علي وجعفر وعقيل قد ماتت فقال قوموا بنا إلى أمي قال فقمنا كأن على رؤوسنا الطير فلما انتهينا إلى الباب نزع قميصه وقال إذا كفنتموها فأشعروه إياه, إياه تحت أكفانها فلما خرجوا بها جعل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مرة يحمل ومرة يتقدم ومرة يتأخر حتى انتهينا بها إلى القبر فتمعك في اللحد ثم خرج وقال أدخلوها بسم الله وعلى اسم الله فلما دفنوها قام قائما وقال جزاك الله من أم وربيبة خيرة. وسألنا عن نزع قميصه وثمعكه في اللحد فقال أردت أن تمسها النار أبدا إن شاء الله سبحانه وتعالى وأن يوسع الله عليها قدرها وعيد فقال أردت أن تمسها النار أبدا إن شاء الله تعالى وأن يوسع الله عليها قدرها وقال ما عفي أحد من ضغطة القبر ولا فاطمة بنت أسد قيل يا رسول الله ولا القاسم ابنك قال ولا إبراهيم وكان أصغرهما ورواه أبو نعيم الحافظ عن عن عاصم الأحول عن أنس بمعناه وليس فيه السؤال بتمعكه إلى آخره قال أنس لما فاء لما ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه دخل عليها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فجلس عند رأسها فقال رحمك الله يا أمي كنت أمي بعد أمي تجوعين وتشبعينني وتعرين وتكسونني وتمنعين نفسك طيب الطعام وتطعيمينني وتريدين بذلك وجه الله والدار الآخرة ثم أمر أن تغسل ثلاثا فلما بلغ الماء الذي فيه الكافور سكبه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بيده ثم قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قميصه البسها اياه وكفنها فوقه ودعا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اسامه بن زيد وأبا أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلام أسود يحفرون قبرها فلما بلغوا اللحظة حفره رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأخرج ترابه بيده فلما فراغ دخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فاضطجع فيه ثم قال الحمد لله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت اغفر لأم فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والانبياء الذين من قبلي إنك أرحم الراحمين وكبر عليها اربعه وأدخلها اللحد هو والعباس وأبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين في الحاشية واحد ضعيف أبو حاتم وأبو نعيم متابع باب منه وما جاء أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه وهم من شر الناس له روى أبو هدبة إبراهيم بن هدبة قال حدثنا أناس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ان العبد الميت إذا وضع في قبره وأقعده قال يقول أهله وسيداه وشريفاه وأميراه قال يقول الملك اسمع ما يقولون أنت كنت سيدا أنت كنت أميرة، أنت كنت شريفا قال يقول الميت يا ليتهم يسكتون قال فيضغط ضغطة تختلف فيها أضلاعه والعياذ بالله أكرم الأكرمين فصل قال علماؤنا رحمة الله تعالى عليهم قال بعض العلماء أو أكثرهم إنما يعذب الميت ببكاء الحي إذا كان البكاء من سنة الميت واختياره كما قال إذا ما مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب مع معبده وكذلك إذا وصى به وقد روا ما يدل ما يدل على أن الميت يصيبه عذاب ببكاء الحي عليه وإن لم يكن من سنته ولا من اختياره ولا مما أصابه واستدل بحديث أناس المذكور وبما روا من حديث قيلت بنته مخرمة و ذكرته اعيد وذكرت عند النبي صلى الله عليه تبارك وتعالى عليه وسلم اعيد وذكرت عند النبي صلى الله عليه تبارك وتعالى عليه وسلم ولدا لها مات ثم بقت فقال رسول الله صلى الله عليه تبارك وتعالى عليه وسلم ايغلبوا احيدكم اي صاحب صوي في الدنيا معروفه فاذا حال بينه وبينه من هو أولى به منه استرجع ثم قال اللهم أثبني فيما أمضيت وأعني على ما أبقيت فوالذي نفس محمد بيده إن أحيدكم إن أحيدكم ليبكي فيستعبر له صويحبه يا عباد الله لا تعذبوا موتاكم أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذكره ابن أبي خيثمة وأبو بكر ابن أبي شيبة وغيرهما وهو حديث معروف إسناده لا بأس به والثياقه يدل على أن بكاء هذه لم يكن من اختيار ابنها لأن ابنها صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولا كان هذا البكاء المعروف في الجاهلية الذي كان من اختيار الميت ومما يوصي به وذكر أبو عمر ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال الميت يعذب ببكاء الحي عليه إذا قالت النائحة وعضداه وناصراه وكاسيا جبذ الميت وقيل له أنت عضدها أنت ناصرها أنت كاسيها في الحاشية واحد ضعيف جدا فيه ابن هدبة وهو متروك اثنان حسن احمد ابن ماجه الترمذي وقال حديث حسن متابع وذكر البخاري من حديث النعمان بن بشير قال اغمى على عبد الله بن رواحة فجعلت اخته عمره تبكي وتقول وجبلاه وكذا وكذا تعدد عليه فقال حين افاق ما قلت شيئا الا قيل لي اانت كذلك فلما مات لم تبكي عليه وهذا أيضا لم يكن من سنة عبد الله بن رواحة ولا من اختياره ولا مما أوصى به فصابه في الدين أجل وأرفع من أن كان يأمر بهذا أو يوصي به وروى ابو محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ من حديث منصور بن زاثان عن الحسن عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله لا يعذب الميت بصياح اهله عليه فقال له رجل يموت بخراسان ويناح عليه هنا فقال عمران صدق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وكذبت قال المؤلف رضي الله تبارك وتعالى عنه وهذا ظاهره أن بنفس الصياح يقع التعذيب وليس كذلك وإنما هو محمول على ما ذكرناه والله تعالى أعلم والله تعالى أعلم وقال الحسن إن من شر الناس للميت إن من شر الناس للميت أهله يبكون عليه ولا يقضون دينه باب ما ينجي من ضغطة لقبر وفتنته روى أبو نعيم من حديث أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما من قرأ قل هو الله أحدا في مرضه الذي يموت فيه لم يفتن في قبره وأمن من ضغطة القبر وحملته الملائكة يوم القيامة بأكفها حتى تجيزه من الصراط إلى الجنة قال هذا حديث غريب من حديث يزيد تفرد به نصر بن حماد البجلي باب ما يقال عند وضع الميت في قبره وفي اللحد في القبر اللحد هو أن يحفر للميت في جانب القبر إن كان الأرض وهو أفضل كانت الأرض صلبة وهو أفضل من الشق فإنه فإنه الذي اختاره الله تعالى لنبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رواه ماجت عن ابن عباس قال لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعثوا إلى أبي عبيدة وكان يضرح كضريح أهل مكة وبعثوا إلى أبي طلحة وكان هو الذي يحفر لأهل المدينة وكان يلحد فبعث إليهما رسولين قالوا اللهم خير لرسولك فوجدوا أبا طلحة فجيء به ولم يوجد أبو عبيدة فلحدا لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الحاشية واحد صحيح البخاري اثنان صحيح احمد والنسائي ون احمد والطبراني ثلاثة موضوع انظر السلسلة الضعيفة, او السلسلة الضعيفة على حسب دغير الاعراب للالباني والحديث رواه ابو نعيم وقال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني في الاوسط وفيه نصر بن حماد متروك أربعة صحيح لغيره ابن ماجه وفي الزوائد سناده فيه الحسن بن عبد الله تركه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والنسائي وبقية رجاله ثقات وللحديث شاهد عند ابن ماجه متابع وروى أبو داود عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اللحد لنا واشرق لغيرنا خرجه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن غريب وانشدوا ضعوا خدي على, على لحدي ضعوه ومن عفر التراب فوسدوه وشقوا عنه أكفان الرقاق وفي الرمس البعيد فغيبوه فلو أبصرتموه إذا تغضت صبيحة ثالث أنكرتموه وقد سالت نواضر مقلتيه على وجناته وانفضفوه وناداه البلا هذا فلان هلموا فانظروا هل تعرفوه حبيبكم وجاركم المفدى تقادم عهده فنسيتموه وقال آخر وألحدوا محبوبهم وانثنوا وهممهم تحصيل ما خلفا وغادروه مسلما مفردا في رمسه رهنا بما أسلفا ولم يزود من جميع الذي باع به أخراه إلا لفا